وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ صَافًّا ثُمَّ مِنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فإذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرَفَّلُونَ عَن سِلَاحِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بكم أذم مما طرنا وكنت مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حيركم إن الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتراء القوم إن تكونوا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 لا تكون للخائنين خصماً، واستغفر الله إن الله كان وفرا الرحيم، ولا تجادل عن الذي سانون أنفسهم